ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما مع العسر يسر إنما مع العسر يسر فإذا فرغت فنصب وإلى ربك فغضب